قَالَ يَا قَومِ أَرأَييتُم إِ كُ تُ عَ بَّنَةٍ مِوبّ وَآتَانِ قَالَ يَا قَّ أَأَيْثٌ إِ كُ تُ عَلَ بَّنَةٍ مِوبّ ديمنه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيته واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسيد فما تجيدونني غير تخفير ويا قوم هذه ناقة لَكُمْ لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها ويا قوم هذه إناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها, ولا تمسوها, بسوء, في الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ولا هَذِهِ إِن سَيَأْتِيكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُهَا فَقَالَتْ مَتَعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَعَقَرُهَا فَقَالَتْ مَتَعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أيام ذَلكَ وَعدُ غيرُ مَك الذُوبذكَ وَعْذُ غيومَك الذُوب فَلَمَّ جَ أَأَممرُ نَانَ الجَّنَا صَالِحَوْ وََّذينَ بِرَحْمَةٍ مِّنْ دُونِهَا وَمِنْ خِذْيِ يَوْمِئِذِ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِذْيِ يَوْمِئِذِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَلَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَمْ يَغْنَهُ فِيهَا أَلَئِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَئِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ وَلَ قَد جَأَتُْْسُل نَا إبَرَهِي مَ بِيبُ الشرَ قَاُ سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ فما لبث فلما را ايديهم لا ت إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا قائمه فضحكت فبشرناها وامراه قائمة, قائمه فضحكت فبشرناها فبشرناها بإسحاق و بَرْشُمْ نَابِ حَاقُونَ